خرج منها من غم من أعيدوا فيها رزق وعذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابير من ذهب لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن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 وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 أَيُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ أُمَمٌ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ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 أوماتوا لا يرزقن لهم الله رزقا حسنا وإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الْرَّزْقِ لَيُدُخِلَنَّهُمُ الدُّخَلَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك ومن عاقب بمسألة عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعكر وثور ذلك بأن الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وأن الله